2 Sešdesmit Siūn. Banka Bankā Filbank. Fi Es vēlos atvērt kontu. Uridu an AfTA Hisvan. Urīd an afta heisaban te ir mana pase, Una jawazu safari, Una jawaz safari, un te ir mana adrese, Waheva onweni, Waheva Es vēlos iemaksāt naudu savā kontā. Uridu idā nokodin fi heisebi Urid idā nokod fi heisebi Es vēlos izņemt naudu no sava konta Uridu sahbanokodin min heisebi Urid sahb nokod min heisebi Es vēlos saņemt konta izrakstus اريد ان استلم كشوف حسابي أريد ان استلم كشوف حسابي اسفالوس اسبيركت تسيلويما تشيكو سياحيا اريد ان اصرف شيكا سياحيا تسيك <تصفيق> ليلا اير كم قيمه الرسوم كم قيمه الرسوم أين ينبغي ان اوقع اين يجب ان اوقع اس غايدو باروادومو انتظر حواله من المانيا يرمانس هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي باي ناودا هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود اس فيلوس ساماينيت هذه النقود أريد أن أصرف هذه النخود من فيج آV دولار أحتاج ل دولارات أميكية أحتاج لدولارات أميكية لود يدود من النوض سيكا كاس نود من فضلك آطني اووراق نقدية صغيرة من فضلك طني اورااق نقدية صغيرة بنكوات هل يوجد هنا صراف علي هل يوجد هنا صرا آلي تنا كم المبلغ الذي يمكن صحبهكم المبلغ الذي يمكن صحبهه؟ Kādas kredīt kārt tēs dēr? Ājū bītākāt ītīmān ālātī yumkīn īstīmālē? Ājū bītākāt ītīmān ālātī yumkīn Visit www.book2.de for the book and the texts.